لا لا لا له له له القرآن الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك ن عبد و إ ي ا ك نستعين ى م س ت ق ا ل صراط المستقيم صراط المستقيم وَالَّذِينَ موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل َ م ي ه ت كيف فعل ربك بعاد إ ر م ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي ن ج ا و الصخر ا بالواد و ف ر ع ا ن ذي الاوتاد الذين ط ر و ا في البلاد ف ض ي الدكتور م ح د يتذكر ا ل إ ن س ا ن و ع ه النابلسي ل ل ي ق و م الاسلاميه ي ي يا ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي, فدخلي في عبادي. أ ن ت حل م بهذا البلد و و ا ل د وما و ل د لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن فيك بدر ايحسب ان لن يقدر عليه أ ح د ا يقول أ ه ل ك ت م ا لن يبدا أ ََ ل م ْ أَلَمْ نَجْعَلْنَهُ يَرَهُ عَيَّنِ أَحَدٌ و َ ل ِ س َ ا ن و ََََ ش ف ت ي ْ ن ِ و َ ه ََ د ا ل ن َ ا ب د س ي ف َ للعلوم َ ا ل ا س َ ا م ي ه وما ادراك ما العقبه فات رقبه او اطعام في يوم ذي م س غ ب يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذي و تواصل و تواصل ب ا ل ص ب ر و تواصل بالمرحمه اولئك أ ص ح ا ب الميمون والذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا هم أ ص ح ا ب ا ل م ش أ ة والذين كفروا ب اياتنا اصحاب ا ل م ش أ م ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ن ا ه م أ ص ح ا ب ا ل م ش ي م ع ل ي ز ء الثاني